وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعه وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم يا معاشر الفضلاء أبشروا وأمِّلوا واقبلوا رحمات الله عز وجل أيها الفضلاء صمتم يومكم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وقمتم مع إمامكم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبِه أيها الفُضَلاء قد تطهَّرتم في بيوتكم وأتيتم إلى بيت الله تريدون الصلاة وصلَّيتم العشاء وقمتم مع إمامكم ولكم في هذا بشاراتٌ عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهَّر في بيته ثم خرج يرعى الصلاة كتب له كاتبه بكل خطوه يخطوها عشر حسنات والقاعد يرعى الصلاه كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه الله أكبر يا عباد الله من تطهر في بيته ثم خرج يريد المسجد يريد الصلاه فهو مبشر بالبشارات العظيمه ييقب له كاتب بكل خطوتِ عشح سنات وَزِد على ذلك تُرفَعُ له درجه وتوح عنه بها خطئة. ثم إ وصل المسجد فقعدد ينتظر الصلااح كان ك القانت أيأَ ك ك الذي يصللي ثم إذا فرغَ من صلااتِ فإِن الملائك تتصلّ عليه. اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه، ويُكتبُ من المُصلِّين، يُجرى عليه أجرُ المُصلِّين، من حين خُروجِه من بيتِه إلى أن يرجع إلى بيتِه الله أكبر، ما أعظمَها من نعمة أبشروا وأمِّلوا، فقد صلَّيتم مع إمامكم القيام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كُتِبَ له قيامُ ليلة فالمؤمن الذي يقوم مع الإمام يبدأُ مع الإمام وينصرفُ مع الإمام يكتب له أجرُ قيامِ الليلةِ كلها كأنه قام الليلة كلَّة من بعد صلاة العشاء إلى أدان الفجر فما أعظمها من نعمة فأبشروا وأمِّلوا واقبلوا رحمات الله بكم أيها الفضلاء إن أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم مرحومةٌ بطاعتها لله وطاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشقى فيها إلا من أبى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يئبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فلا يشقى الا من عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعلوم أيها الفضلاء أن الذنوب درجات في القبح وليست على درجه واحده وان من الذنوب ذنوبا حذَّرَ منها النبي صلى الله عليه وسلم وبيَّن قُبْحَها وبيَّن بعد فاعليها عن الفلاح وأنهم من أهل الهلاك والعيادُ بالله إنهم إنها ذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابها لا تسأل عنهم أي لشُدَّة قُبْح أفعالهم وعظيم جرمهم وشدَّة هلاكهم وشدَّة بعدهم عن الحق والخير لا تسأل عنهم اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنحذر هذه الذنوب ولنحذر أهلها قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يُسأل عنهم ثلاثة لا يُسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا وعبد أبق من سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت من بعده وثلاثة لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فإن الكبرياء رداءه فإن الكبرياء رداؤه والعزة إزاره ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله ستة أصناف حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم لشدة قبح حالهم وقد قال العلماء إن الذنوب المذكورة في, هذه في هذا الحديث كلها من كبائر الذنوب كلها مقربة إلى الشر مبعدة عن الخير والعياذ بالله أول هؤلاء الأصناف رجل أي صنف وليس المراد أنه رجل واحد فقد يكونون بالآلاف والعياذ بالله رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا هذا الرجل ذنبه انه فارق الجماعه والجماعه هنا هي الجماعه المجتمعه على الامام المسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل فارق الجماعه وعصى امامه فمات عاصيا ديننا دين الجماعه ديننا دين التسليم لولي الامر المسلم في غير معصيه الله عز وجل فالحقُّ كلُّه والخيرُ كلُّه في لُزوم الجماعة وفي لُزوم الإمام أما الخروجُ عن الجماعة مهما زخرفَت الأهواء فإن الخروج عن الجماعة لا خيرَ فيه لا للفرد ولا للجماعة الخروجُ عن الجماعة وعصيانُ الإمام فيه الشرُّ للبلدان وفيه الشر للأفراد ولذا شددت النصوص في مسألة الخروج عن الجماعة وعصيان الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه من فارق جماعة المسلمين وشتت أمرها وابتعد عنها فقد قيد شبرٍ ولو شيئًا قليلا. فقد خلعَ رِبْقةَ الإسلام من عنقه الربقة يا إخوة هي الحبل الذي يربط به تُربط به الدابة فلا تنطلق فمن فارقَ الجماعة ولو شيئًا قليلا. فقد خلعَ رِبْقةَ الإسلام من عنقه أي أنه أصبحَ منفلِتًا لا ضابط له يهيمُ في أودية الضلال والعياذ بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية من خرج عن الطاعة فلم يطع الإمام مع أن الإمام لم يأمره بمعصية الله وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية أي أنه يموت على حال أهل الجاهلية فإن الفرقة إنما هي حال أهل الجاهلية أما أنتم معاشر المؤمنين معاشر أهل الإسلام فأنتم أهل الجماعة أهل اتحاد الكلمة أهل تقارب القلوب لأن الله عز وجل قد شرع لكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الإمامة لقي الله ولا وجه له عنده من فارق الجماعة من فارق جماعة المسلمين واستذل الإمام وسعى في إذلال الإمام ولو من وراء جدار ولو في طريق التواصل الاجتماعي ولو في رسائل يرسلها لا يعلم أحد عنه يرسلها في تويتر ولو باسم مستعار من استذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده لعظم جرمه وعظم ذنبه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمآل الجماعة ومآل الفرقة فقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب الجماعة مهما كان فيها من تعب فهي رحمة والفرقة مهما ظننت فيها من شيء ترجوه فهي عذاب والعياذ بالله ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة الذي تكرهونه وأنتم في الجماعة هو خير لكم مما تحبونه وأنتم في الفرقة لأن الفرقة لن تأتيكم بخير الفرقة لا تأتي إلا بعذاب والعياذ بالله والجماعة ولزومها يا إخوة فيه السلامة من الفتن في الدنيا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولزوم الجماعة يا إخوة ليس أمرا سياسيا ليس أمرا نراقب فيه ولي الأمر ليس أمرا نتطلع فيه إلى المصالح لزوم الجماعة من ديننا لزوم الجماعة يا إخوة سبب لسعادتنا في الدنيا ثم سبب لدخول الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة أنت يا عبد الله تريد بحبوحة الجنة تريد سعة الجنة فالزم الجماعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر عظيم جدا ولما كان ذلك كذلك فإن الشيطان أيها الفضلاء لا يحب الجماعة ويسعى لتفريق الجماعة حتى بين الزوجين يسعى لأن يفرق بين الزوجين ذكر بعض السلف أن الشيطان يأتي إلى فراش الزوج إذا بسطته المرأة فيلقي عليه الشوك والأذى رجاء أن يغضب منها فيفارقها وحرصه على تفريق جماعة المسلمين أعظم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان مع من فارق الجماعة يركض إن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض يركض معه يهيجه من أجل أن يبتعد عن الجماعة لأن الشيطان علم أن خير الأمة كله في لزوم الجماعة فيحرص على تفريق جماعة المسلمين فالله الله يا عبد الله إن الأمر ليس بالهوى إن الأمر ليس بالتمني إنما الأمر بالتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليُبشِر بالخير في دنياه وفي أُخراه أما الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبدٌ أو أمه آبِق من سيِّده فمات العبد المملوك يهرب من سيِّده فيموت وهو هارب اليوم لا يوجد سيِّد وعبد ولكن من الناس من قد يناله نصيب من هذا الذنب كمن يتعاقد مع إنسان على أمر ويفي له ذلك الإنسان بما تعاقد معه عليه ثم يطمع في غيره فيتركه ويهرب منه ويذهب إلى غيره يكون له نصيب من هذا الذنب والعياذ بالله وأما الثالث فامرأة غاب عنها زوجها ترك البلد سافر من بلده تعب ذهب إلى الغربة لماذا؟ يريد أن يكفيها ويكفي أولادها مؤونة الدنيا يتكسب يريد أن يوسع عليها يريد أن يوسع على عيالها فلما غاب ما صانته بل خانته أي أظهرت ما يجب ستره للرجال الأجانب وتمرجت أي اختلطت بالرجال الخلطة التي تقود إلى الخيانة وتقود إلى السوء والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم بيَّنَا خطورة تبرُّج المرأة ولو كان زوجُها موجودًا فقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجالٌ معهم صياطٌ كأذناب البقر يضربون الناس ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ مميلاتٌ رؤوسُهنَّ كأسنمة البخت المائلة لا, يدخل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا نساء كاسيات يلبسن لباسا لكنه لا يستر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات في مشيتهن يتكسرن أمام الرجال الأجانب مميلات تميل إليهن القلوب الضعيفة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فوق رؤوسهن شعورهن فوق رؤوسهن تميل إلى الخلف ما حالهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يُوجَدُ من مسيرة كذا وكذا يُوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا صحَّ بهذا الخبر يُوجَدُ من مسيرة سبعين عامًا صحَّ بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجالًا في آخر الزمان ووصفهم بأوصاف ومنها قال صلى الله عليه وسلم وَنِسَاؤُهُمْ كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات هؤلاء الرجال في آخر الزمان الذين يظهر عليهم الفسق من صفاتهم أن نساءهم كاسيات عاريات وهذا يدل يا إخوة على مسؤولية الرجال عن هذا الأمر وأن الرجل يجب عليه أن يقود امرأته إلى الخير فإن في ذلك خيراً له ولها على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف المائلة إلعنوهن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات والعياذ بالله وهذا يدل على أن تبرُّج المرأة من كبائر الذنوب العظيمة والعياذ بالله وأن المرأة المتبرِّجة تستحقُّ لعنة الله والعياذ بالله ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى والتمرُّج الذي هو الاختلاط بالرجال الأجانب الإختلاط الذي يقود إلى الفساد يقود إلى الخيانة والعياذ بالله من كبائر الذنوب أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من صور من هذا ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا وذكر كلاماً شديداً وفي رواية فهي زانية المرأة التي تتعطر في بيتها ثم تخرج تبحث عن الرجال تمر بالرجال من أجل أن يجد الرجال ريحها من أجل أن يجد الرجال رائحة العطر فهي والعياذ بالله زانية أي أنها تأخذ ذنب الزانية وإن لم تكن زانيةً حقيقة ولا تسمى زانيةً حقيقة لكن الوزر عظيم لكن الوزر عظيم فهذا أمر عظيم المرأة إذا غاب عنها زوجها يشتد الوجوب عليها بأن تعف نفسها وان تصون نفسها وان تتحجب وان لا تظهر ما حرم الله عز وجل اظهارا وان لا تخون زوجها ولذلك وان تخون زوجها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه المرأة التي سمعنا وصفها من الثلاث الذين لا يسال عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة أيضا لا تسأل عنهم أيضا لقبح فعالهم وشدة هلاكهم رجل نازع الله رداءه فإن الكبرياء رداءه والعزة إزاره رجل تكبر والكبر أيها الإخوة هو التعاظم على الناس هو التعالي والتعاظم وقد ذكر العلماء أنه نوعان كبر على الحق وكبر على الناس أما الكبر على الحق فهو أن يرد الإنسان الحق يسمع قال الله فيقول لا لا شيخي شيخي ويرد الحق ويتكبر عن الحق يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا نحن عقولنا أكبر من هذا نحن كذا نحن كذا فيتكبر عن الحق والنوع الثاني الكبر على الخلق بأن يتعالى على الناس ولا يراهم شيئا ويرى نفسه فوق الناس ومثال الأول جاء في السنة رجل كان يأكل بالشمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع لا أستطيع أن آكل بيميني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ما منعه إلا الكبر فلم يرفعها إلى فيه هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحق قال كل بيمينك قال لا أستطيع كبرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ما منعه إلا الكبر والكبرياء من كبائر الذنوب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ورجل نازع الله رداءه فإن الكبرياء رداءه والعز إزاره والمقصود أيها الإخوة أن الكبرياء لله وأن الله عز وجل مختص به فهذا هو مقصود الكلام لا يقال إن لله رداءً أو إن لله إزارا وإنما المقصود هنا بالكلام الاختصاص كما أن صاحب الرداء يختص بردائه وصاحب الإزار يختص بإزاره فإن الله عز وجل مختص بالكبرياء فمن تكبر فقد نازع الله عز وجل ما يختص به الله فيكون والعياد بالله فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيه ما عذبته وفي رواية قذفته في النار قذفته في النار فالكبر والعياذ بالله أيها الإخوة من كبائر الدنوب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا يا إخوة من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان من تعاظم في نفسه على الناس وتعالى وتكبر واختال في مشيته فخراً وزهوة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان والعياذ بالله وأما الثاني الذي لا تسأل عنه من الثلاثة في القسم الثاني فهو رجل شك في أمر الله شك في دين الله شك في الله شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد هلك والعياذ بالله والمراد الشك يا إخوة وليس الوسواس الوسواس الذي يلقيه الشيطان في نفس الإنسان لا يؤاخذ به الإنسان مهما تعاظم مهما تعاظم لا يرتفت إليه الإنسان لأنه ليس من عمله وإنما من عمل الشيطان لكن الشر أن يشك الإنسان في أمر الله فيشك في الله أو يشك في دين الله أو يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشك في آية من آيات الله أو يشك في حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فهو القانوط من رحمة الله الذي يقنط من رحمة الله عز وجل وييأس من روح الله عز وجل الذي ييأس من روح الله معناه يا إخوة الذي ييأس من تفريج الكربات ييأس من تفريج كرباته ييأس من اندفاع الشر والذي يقنط من رحمة الله هو الذي ييأس من الخير من الله وهذا من كبائر الذنوب ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالّون إبراهيم عليه السلام بيَّن هذا الأمر العظيم لا يقنط من رحمة الله إلا من ظلَّ أما من اهتدأ فهو لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكبائر وانتبهوا يا إخوة هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سُئل يجيب بما يُفيد السائل ولذلك يا إخوة قد تختلف إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤالٍ واحد باعتبار السائلين النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما الكبائر قال الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله الشرك بالله أكبر الكبائر والإياس من روح الله أن الإنسان ييأس من تفريج الكربات يقول لا لا أنا مصيبة عظيمة أنا كرب عظيم أنا ما يفرج عني والقنوط من رحمة الله لا يرجو الخير من الله عز وجل والخير من الله مرجو فسر بعض السلف قول الله عز وجل وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة قيل له أهوى الرجل يقاتل فيقتل قال لا هو الرجل يذنب ثم يقول لا أرى الله يغفر لي هو الرجل يذنب ثم يقول لا أرى الله يغفر لي هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة لأنه يائس من رحمة الله وقانط من رحمة الله الله أكبر يا إخوة ما أعظم هذا الدين علاج لكل شر ودلالة لكل... على كل خير النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وبينه لنا وما ترك شرا إلا وحذرنا منه ولو أن اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمنا سنته حقا وصدقا لنلنا الخير في الدنيا والآخرة والله ثم والله لن نعزة إلا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نسعت إلا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تر الخير في الأمة إلا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير للأمة في الأهواء ولا خير للأمة في العواصف وإنما الخير لها أن تبحث ماذا قال الله ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تلزم ذلك فإن الخير والفلاح والنجاح والسعادة في هذا الأمر فالله الله يا أحبة قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم مستمعون قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم ممتثلون علينا أيها الإخوة أن نفرح بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحضر له قلوبنا وأن نحضر له آذاننا وأن نعمل به وأن نعلمه للناس وأن ننشره بين الناس لا سيما في أيام الفتن فإن الفتن ظلومات ولا نور إلا نور الكتاب والسنة لن ينفع الأمة رجال يصرخون على المنابر بغير قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك يا إخوة يقول الإمام مالك رحمه الله وهو من حكماء الإسلام يقول الإمام مالك رحمه الله العلم آية محكمة أو سنة مبينة أو لا أدري العلم آية محكمة أو سنة مبينة أو لا أدري العلم النافع يا إخوة كالماء من السماء لا بد أن يتصف بصفات الماء من السماء أن يكون نازلا من السماء الكتاب والسنة وأن يكون طهورا نقيا صافيا وإذا نزل على القلوب أحياها وازدادت إيمانا وقربًا من الله عز وجل كما أن الماء إذا نزل على الأرض اهتزَّت وربت والإمام مالك يا إخوة قال قولةً أخرى فيها حكمةٌ عظيمة قال العلم دمُك وعظمُك وعنه تُسأل بين يدي الله فانظر عن من تأخذ العلم اليوم كثر المتكلمون ومع وسائل التواصل كل يسجل ويرسل وبعض الناس يدغدغون العواطف وبعض الناس يستجيب لذلك ولا يدري أن الشر كله في هذا الطريق الإمام مالك يقول العلم لحمك وعظمك وعنه ستسأل بين يدي الله فانظر عن من تأخذ العلم لا تأخذ العلم إلا عن عرف بالحق عرف بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن تسلم من النار يريد أن تكون من أهل الجنة يريد أن تسير الأمة على دين الله لا يريد أن يبني مجداً لنفسه لا يريد أن يبني عزاً لنفسه لا يبحث عما يرضي الناس لكنه يبحث عما يقود الناس إلى ما يرضي الله عز وجل عنهم فالله الله يا أحبتي في الله لنعمر بيوتنا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننزمها وأن من الدعاة إليها أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يغفر لي ولكم أجمعين اللهم يا ربنا إنا عبادٌ من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فرحمنا واغفر لنا أجمعين اللهم أعطنا فوق ما نرجو وفوق ما نأمل يا رب العالمين اللهم إن لكل واحد منا مسألة اللهم فأعطه مسألته وزده من فضلك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم إن لك عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان اللهم فاكتبنا ووالدين وأهلنا ومن نحب من عُتقائك من النار يا رب العالمين اللهم يا ربنا إن من بلاد المسلمين من اجتمعت كلماتهم على ولي أمرهم اللهم فزِد جماعتهم قوة اللهم فزِد جماعتهم قوة اللهم, فزد جماعتهم قوة اللهم, فزد جماعتهم قوة اللهم يا ربنا <سؤال> ان من اخواننا من تفرقت كلمتهم في بلادهم اللهم فارفع عنهم الفرقه وادفع عنهم الفتن واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم أكرمنا بسنه محمدٍ صلى الله عليه وسلم اللهم اكرمنا بسنه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكرمنا بسنه محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم